الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار أما بعد فمعاشر الفضلاء نواصل كلامنا عن أحكام الأوراق المالية وقلت لكم إن الفقهاء المعاصرين يقصدون بالأوراق المالية ما يسمى بالأسهم والسندات وكنا نتكلم. عن حكم الاكتتاب والمساهمة في شركات المساهمه وذكرنا أن حكمها يختلف بحسب اقسامها وذكرنا القسم الاول والقسم الثاني ووقفنا عند القسم الثالث والقسم الثالث شركات ليس في نظامها حرام والأصل في نشاطها أنه حلال لكن يدخل عليها الحرام احيانا في التمويل أو في النشاط تبين شركات ليس في نظامها حرام بل نظامها حلال وأصل نشاطها حلال لكن يدخل عليها احيانا الحرام إما في التمويل وإما في النشاط في التمويل مثلا شركة نظامها كله حلال ولكن مجلس الإدارة احتاج لتمويل مفاجئ فاقترض من بنك الربوي. دخل على الشركه الحرام في التمويل وليس في النظام أو شركه نشاطها مباح مثل مصرف اسلامي مثلا لكن دخل في نشاطها محرم قليل في بعض المعاملات وهذه يصطلح عليها فقهاء المعاملات المالية بمصطلح الشركات المختلطه الشركات المختلطه هي التي لا يكون في نظامها حرام ويكون أصل تعاملها حلالا ويدخل عليها الحرام اذا انتبهوا يا اخوه لا يدخل في مصطلح الشركات المختلطة عند فقهاء المعاملات المالية المعاصرة الشركة التي يكون أغلب نشاطها حراما هذه لا تسمى من الشركات المختلطة هذه تعتبر من الشركات المحرمة لأن بعض الناس يظن أنه ما دام فيها حلال وحرام ولو كان الحرام كثيرا فهذه من الشركات المختلطة لا الشركات المختلطه التي يتكلم عنها فقهاء المعاملات المالية المعاصرة بهذا الاسم هي الشركات التي لا يكون في نظامها حرام ويكون أصل تعاملها حلالا فالغالب عليها الحلال ويدخل عليها الحرام سواء في التمويل أو في النشاط وقد اختلف الفقهاء المعاصرون والباحثون في المعاملات المالية المعاصرة في حكم الاكتتاب في هذه الشركات وفي حكم شراء أسهمها فذهب كثير من العلماء إلى أن الاكتتاب في هذه الشركات أو شراء أسهمها بعد التداول حرام لا يجوز حرام لا يجوز لماذا؟ قالوا لأن المساهم شريك فإذا علم أن في الشركة حراما وساهم فيها فهو شريك في هذا الحرام وإن كان عارضا وإن كان عارضا فلا يجوز له ذلك ولأن الواجب على المسلم إذا نهي عن شيء أن يجتنبه كله قليله وكثيره أصليه وعارضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا يشمل القليل والكثير والاصلي والعارض فالواجب على المسلم أن يجتنب الحرام إذا علم أنه حرام مطلقا وهذه الشركة فيها حرام قد علمه المسلم فلا يجوز له أن يدخل في هذه الشريك ايضا قال المانعون ان في تحريم الاكتتاب في هذه الشركات مصلحه وان في وان في القول بجوازها مفسده ما هي المصلحه في القول بالتحريم قالوا زجر الشركات عن التساهل في ارتكاب الحرام لان الشركة اذا علمت ان العلماء سيفتون بتحريم تداول اسهمها اذا عملت حراما ستتجنب فعل الحرام حتى لا تهتز في السوق فهذه مصلحه واما المفسده في القول بالجواز فهي ضد هذه المصلحة وهي أنها ستجر الشركات على ارتكاب الحرام العارف لان إذا علم أصحاب الشركات أن العلماء يفتون بجواز شراء أسهمهم مع هذا الحرام فإنهم يتجرؤون على هذا الباب ويتوسعون فيه فقالوا كل هذا يقتضي القول بتحريم الاكتتاب وشراء أسهم هذه الشركات ولأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام فاذا اجتمع في شيء واحد الحلال والحرام فان حكم الحرام مقدم وها هنا اجتمع في الشركه حلال وحرام فيغلب جانب الحرام ويقدم جانب الحرام والقول الثاني في هذه المساله أن الاشتراك في هذه الشركات جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون الأكثر الحلال. أن يكون الأكثر الحلال. طيب ما هو حد الأكثر؟ قال بعضهم حد الأكثر ثلاثة أرباع فأكثر ثلاثة أرباع فأكثر إذا هنا يشترطون أن يكون الحلال أقل من الربع أن يكون الحرام أقل من الربع أن يكون الحرام أقل من الربع وأن يكون الحلال أكثر من ثلاثة أرباع إذا كانت الشركة هكذا. يجوز الاشتراك فيها طيب وقال بعضهم حد الأكثر أن يكون أكثر من الثلثين أن يكون أكثر من الثلثين فيكون الحلال في الشركة أكثر من الثلثين وحد الأقل أن يكون أقل من الثلث حد الحرام أن يكون أقل من الثلث لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير اذا إذا وصل إلى الثلث فهو كثير أما ما دون الثلث فإنه يعتبر قليلا هذا الشرط الأول والشرط الثاني ألا ينص نظامها على هذا الحرام ألا ينص نظامها على هذا الحرام بمعنى أن يكون الحرام عارضا لا أصليا في النظام أما إذا كان النظام ينص على الحرام فلا يجوز الاشتراك فيها سواء قليل أو كثير و هؤلاء يستدلون بقواعد يذكرها أهل العلم وبالواقع الاقتصادي أما القواعد فمنها قاعدة يقول فيها الفقهاء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا أو يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في أصلها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا واعطيكم ما يوضح هذه القاعده ووضحها بمثالي المثال الاول شخص عنده شاه نعجه وفي بطنها جنين مكتمل الخلقه فذكاها ذك الشهر فخرج الجنين من بطنها ميتا او حيا حياة غير مستقرة يعني خرج مضطربا حتى خرجت روحه فانه عند جمهور اهل العلم يجوز اكل الجنين مع انه ما ذكي الذكاء المعروفه لانه تبع لامه وقد ورد في سنن ابي داود باسناد صحيح ذكاء الجنين ذكاء امه فيجوز اكل الجنين لكن لو ذكى صاحب الشاة الشاة، وخرج الجنين حيا حياه مستقره وبعد ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مات فإنه لا يجوز أكله بالاتفاق لماذا؟ لأنه أصبح مستقلا استقل عن أمه وأحكان حيا ثم مات ولم يذكى فلاحظوا لما كان الجنين تابعا لأمه تسوهل فيه ولما استقل تسوهل فيه رجع الى الأصل مثال اخر لو صلى النساء الجمعه مع الرجال لو صلى النساء الجمعه مع الرجال صحت صلاتهن باتفاق اهل العلم لانهن تبع للرجال لكن لو انفرد النساء بصلاة الجمعة فنساء مثلا في قرية ما فيها رجال الرجال ذهبوا إلى قرية أخرى يعملون فجاء يوم الجمعة أذنت واحدة وقامت واحدة وخطبت فيهن وصلت بهن الجمعة فإن صلاتهن لا تصح. لأن الجمعة لم تشرع للنساء استقلالا فاغتفر في صلاتهن تبعا ما لم يغتفر في صلاتهن استقلالا قالوا فكذلك هنا الحرام تابع فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في أصلها والجواب أن هذه القاعدة لا تنطبق هنا لأن الحرام هنا ليس تبعا بل هو مستقل ولكنه أقل يعني الحرام لم يقع تبعا لمعاملة أخرى بل هو معاملة مستقلة عندما اقترضت الشركة من البنك اقترضت في عقد مستقل وعمل مستقل فهذا الحرام ليس تبعا ولكنه قليل فلا يدخل تحت قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لأنه ليس من باب التوابع التي يذكرها الفقهاء أيضا احتجوا بقاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامه او خاصه قالوا والحاجه داعيه الى هذه الشركات في زماننا فتنزل منزله الضروره والضرورات تبيح المحظورات وهذا وهذه القاعده لا تصلحنا ابدا لوجهين الوجه الاول أنه لا توجد حاجة اصلا لن تعرفون يا اخوه معنى الحاجة عند الفقهاء الحاجة عند الفقهاء أن يبلغ الإنسان حدا لو لم يفعل الشيء لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد أن يبلغ الإنسان حدا لو لم يفعل الشيء لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد فإذا بلغ الإنسان من الحال أنه لو لم يفعل لوقع في مشقة زائدة نقول إنه وقع في حاجة والأصل في الحاجة أنها تسقط المكروهات لا تبيح المحظورات. الأصل في الحاجة أنها تسقط المكروهات يعني مثلا ينص أهل العلم على أن الصلاة في الصفوف المقطوعة بساريه او صبي دون سن السابعة مكروه ان الصلاة بين السواري الصف الصف المقطوع بالسارية او بالصف المقطوع بصبي دون سن الصلاة دون سن التمييز دون سن السابعة وننبه الاخوه الذين يحضرون أبناءهم إلى المساجد وهم دون سن السابعة بعض الناس ما شاء الله يحضر بنياته وأولاده إلى المسجد ثم إذا جاء يقف يصف يصفهم جنبه ثلاثة ما شاء الله في اليسار وأربعة في اليمين في الصف وهم دون سن التمييز دون سن الصلاة وهذا في الحقيقه ما يجوز لأن هذا يقطع صف المسلمين وهم ليسوا من أهل الصلاة ونحن نقول إنه يجوز أن يحضر الصبي أو البنت إلى المسجد ولو كان دون سن التمييز بشرط أن لا يترتب على ذلك أذى ولا محظور فنحن وسط بين الذين يقولون أنه لا يجوز أن يحضر الأطفال وبين الذين يتساهلون في إحضار الأطفال مع أذية المصلي فنقول مثلا العلماء يقولون ان الصلاة في الصف المقطوع بسارية او صبي مكروهه عند الجمهور طيب لو امتلأ المسجد امتلأ المسجد ولم يجد الانسان مكانا الا بين السواري فهل نقول يصلي مع الكراهه او نقول تسقط الكراهه نقول تسقط الكراهه لأن الحاجة تسقط الكراها وقد وجدت هنا حاجة لأن المسلم لو لم يصلي مع الناس لو وقع في حرج فتسقط الكراها وقد تترقى الحاجة إلى أن تبيح المحظور ليس كل حاجة تبيح المحظور وإنما هي الحاجة الشديدة التي ترتبط مصالح الناس بها تبيح المحظور ولا شك أن هذا ليس موجودا في هذه الشركات التي نتكلم عنها فيمكن الاستغناء عنها كما يمكن للشركة أن تستغني عن هذه المحرمات أيضا مما احتجوا به قاعدة لا, لا عبرة بالشاذ وأن الحكم للأكثر الحكم للأكثر الأغلب ولا عبرة بالشاذ وهذا في الحقيقة نظروا فيه إلى أن الحرام قليل قالوا فالعبره بالأكثر الذي هو الحلال ولا عبرة بالشاذ وهذا في الحقيقة لا ينطبق هنا لأن كما قلنا إن المعاملات في الشركة معاملات مستقلة يعني هذا الحرام وإن كان قليلا لكنه ليس منغمرا بل هو معامله مستقلة قائمة بذاتها وهؤلاء القائلون بالجواز يحتجون بالواقع فيقولون إن أكثر الشركات من هذا الصنف فإذا قلنا إنه لا يجوز للصالحين أن يساهموا فيها فإنها ستبقى هكذا لكن إذا قلنا بجواز المساهم فيها فإنه يرجى أن يغيروا واقعها من خلال جلسات يعني الجمعيات العمومية للشركه ولكن هذا في الحقيقة غير واقع ولا يتفت إليه شرعا وهناك قول ثالث رأيته في الوقت المتأخر. يفصل ويقول ان الشركات التي اصل نشاطها حلال وتتعامل بالحرام احيانا وهي شركات صغيره لا يجوز الاكتتاب فيها ولا يجوز ولا يجوز شراء اسهمها أما الشركات التي أصل نشاطها مباح وفيها حرام وهي شركات كبيرة مما يؤثر في اقتصاد البلد فإنه يجوز الاكتتاب فيها ويجوز شراء أسهمها وحجت هؤلاء أن المصلحة في الشركات الكبيرة كبيرة يلتفت إليها فاقتضى هذا التخفيف لكن الصحيح ان هذا التعليل عليم وانه لا فرق بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة وقد كنت ارى ان شراء الأسهم اكتتابا أو تداولا في مثل هذه الشركات من المشتبهات ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين لأن هناك امورا تستدعي القول بالجواز و هناك أمور تستدعي ولأن هناك أمور تستدعي القول بالتحريم ولا مرجح فهي من المشتبهات والمشتبهات يوصى باجتنابها ولا يقال بتحريمها وظهر لي في دراسه المساله والله اعلم ان المساله لا تخلو من حالين الحاله الاولى ان يعلم المكتتب او المشتري للاسهم بحال الشركه قبل الشراء وقبل الاكتتاب ان يعلم المكتتب او المساهم حال الشركه قبل الاكتتاب فيها وقبل الشراء وهنا لا يجوز ان يكتتب ولا يجوز ان يشتري لما قدمناه والحاله الثانيه ان لا يعلم بحالها أو لا يكون الحرام فيها إلا بعد أن يشتري أسهمها يعني إنسان جاء إلى السوق يريد أن يشتري أسهم فنظر في الشركة فوجد هذه الشركة فوجد نظامها حلالا ووجد عملها حلالا ولا حرام فيها فاكتكب أو اشترى من أسهمها بعد سنة بعد سنتين عمل مجلس الإدارة خطا فتعامل بحرام أو أدخل مالا حراما فهنا يظهر لي والله أعلم أن هذه تكون في حقه من باب المشتبهات نوصيه بتركها والخروج منها ولا نستطيع أن نجزم بالقول بالتحريم. بقي معنا فيما يتعلق بالأسهم مسألة يسأل عنها الناس وهي زكاة الأسهم أنا إنسان عندي أموال وعندي أسهم في شركات مباحة فكيف أزكيها؟ كيف أخرج زكاة الأسهم والعلماء يقولون إن المساهمين في الشركات على قسمين قسم يساهمون في الشركات للاستثمار يساهمون في الشركات للاستثمار فهو يريد أن يبيع ويشتري ويستثمر وينمي ماله فهذه الأسهم في حقه عروض تجارة يجب عليه أن يزكيها عند حولان الحول بقيمتها عند حولان الحول يعني أنا في شهر محرم اشتريت ألف سهم وكان السهم بدرهم وكان السهم بدرهم في شهر محرم الآخر القادم صار السهم بعشرة، يعني صارت الألف سهما بعشرة آلاف درهم، فإنه يجب علي أن أزكي العشرة آلاف عند حولان الحول، سواء كانت الشركة تزكي تخرج الزكاة أو لا تخرج الزكاة، لأن هنا النظر إلى كونه. تاجرا وهذه عروض تجارة عنده والقسم الثاني من يساهمون لربح الأسهم يعني للاستفادة من ربح السهم فقط معروف أن الشركات توزع أرباحا كل ربع سنة كل نصف سنة كل سنة فهو يريد هذا الربح والأسهم باقية لا يبيع ولا يشتري قد يزيد في الأسهم لكنه يريد الربح الذي تصرفه الشركة وهنا لا يخلو الأمر من حالين الحالة الأولى أن تكون الشركة تزكي أن تكون الشركة التي يساهم فيها تزكي وهنا لا يلزمه أن يزكي إلا الربح إذا حال عليه الحول في يده وكان يبلغ نصابا مع بقية ماله يعني أنا مساهم في شركة وهذه الأسهم عندي لآخذ الأرباح السنوية فقط والشركة في كل سنة تخرج الزكاة خلاص ذكاة الأسهم في الشركة وأنا أزكي الربح الذي آخذه إذا كان يبلغ نصابا مع بقية مالي وحال عليه الحوت أما إذا كانت الشركة لا تزكي فإن الواجب على المساهم أن يخرج زكاة أسهمه ويجب عليه أن يسأل الشركة عن الوعاء الزكوي لأسهمه كم يبلغ الوعاء الزكوي لأسهمه عند الشركة ويزكي هذه الأسهم لأن هذه الأسهم يجب عليه أن يزكي أصلها ما دام أن الشركة لا تقوم بالزكاه إذن أعود وأقول أنت أيها المساهم إذا كنت تقتني الأسهم من أجل البيع والشراء والربح في السوق بالبيع والشراء فهذه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيها عند حولان الحول بقيمتها السوقية وليس بقيمتها الاسمية اما اذا كنت تقتني الاسهم من اجل الربح السنوي والاصل باقي في الشركة فانه في هذه الحال اذا كانت الشركة تزكي فلا يجب عليك ان تزكي الا الربح إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا مع مالك وإذا كانت الشركة لا تزكي فانه يجب عليك أن تزكي أسهمك وتسأل الشركة وتسأل المحاسب القانوني للشركة أو ذلك عن الوعاء الزكوي لأسهمك من أجل أن تزكيها بقي معنا فيما يتعلق ب. الأوراق المالية ما يسمى بالسندات وهذا الأمر بدأ يكثر الآن كثيرا والسندات صكوك أو أوراق تصدرها الدولة أو الشركة تتضمن تعهدا من مصدره لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين مع فائدة معينه نظير دفع حامل السند ذلك المبلغ المقرر عند اصدار السند السند صك تصدره الدوله احيانا احيانا اياك مثلا الدوله تريد أن تقيم مشروعا كبيرا وليس في ميزانيتها تمويل لهذا المشروع ولا تريد أن يشاركها المواطنون في هذا المشروع على سبيل الشركة لأن لو كانت تريد أن يشاركها المواطنون على سبيل الشركة لجعلت ذلك اسهما يكتتب فيها الناس يشتركون في الربح والخسارة لا ما تريد هذا تريد أن تكون الملكية لها وتريد التمويل فتصدر هذا السند هذا السند يتضمن مثلا تعهدا من الدولة لحامل هذا السند أن الدولة تصرف له هذا المبلغ في موعد معين بعد عشر سنين بعد عشرين سنة تصرف له أصل المبلغ مع فائدة معينة قد تكون سنوية وقد تكون عند السداد مقابل ماذا مقابل ان يدفع حامل السند هذا المبلغ المقرر عند اسبار السند مثلا تقول الدولة نصدر سندا بمئة درهم او بمئة جنيه يشتريها المواطن ياتي المواطن فيدفع المئة ويأخذ السند على أن تدفع له الدولة فائدة بنسبة عشرة في المئة مثلا لمدة عشرين سنة ثم يدفع له أصل المبلغ أو شركة ليس الدولة شركة تريد أن تقيم مشروعا فتحتاج الى التمويل ولا تريد أن تدخل شركاء بالأسهم فتصدر السند فحقيقة السند أنه قرض بحيث يقرض حامل السند مصدر السند مبلغا من المال وهذا المبلغ مضمون لا يذهب ولا ينقص يرد بدله بعد حين مع فائدة مسمى فهي ليست قرضا حسنا السندات ليست قرضا حسنا لأن القرض الحسن بلا فائدة وليست شريكة ليست اسهما لأن الأسهم تقتضي المشاركة في الربح والخسارة وإنما هي قروض بفوائد وقد أد... نص اهل العلم كما تقدم معنا في الدوره الثانيه على الاجماع على ان القرض بزياده حرام وربا قليلا كان او كثيرا نص على ذلك ابن عبد البر وابن قدامه وغيرهما من اهل العلم نص على أن اشتراط الزيادة في القرض رباء ولو كان ذلك شيئا قليلا ولو كان شيئا يسيرا ولهذا المجامع الفقهية والعلماء الذين عرفوا بالاجتهاد في هذا الزمان أثكوا بحرمه هذه السندات لانها مقترنه بهذه الفائده وهذا ربا لا شك فيه وممن اصدر الفتوى بتحريم هذه السندات الازهر الشريف في سنة ثمان وثمانين وتسعمائة بعد الألف الميلاد وكذلك مجمع الفقه الإسلامي وجمع من أهل العلم أكتوا بتحريم هذه السندات ولا شك انها محرمه وانها ربا سواء اصدرتها الدوله او اصدرتها شركه او غير ذلك ولا حاجه لها ويمكن الاستغناء عنها بالبدائل الشرعيه الصحيحه كان تؤسس شركة مساهمة شركة مساهمة ترعاها الدولة لهذا التمويل أو نحو ذلك من الصور الشرعية وعليه فإنه لا يجوز للمسلم أن يشتري السندات التي تصدرها الدولة أو الشركة أو البنوك بهذه الصورة التي ذكرناها لأنها من الربا الصريح. ننتقل بعد هذا لما يسمى عند علماء المعاملات المالية المعاصرة بالتورقي المصرفي المنظم. أو التورق المركب إذ المعلوم يا إخوة أن الإنسان قد يحتاج إلى المال قد يحتاج إلى المال ولا يتيسر له ولا يتيسر له بمعنى مثلا قد يبتل إنسان صلى الله أن يعافي المسلمين والمسلمات بمرض ابن له أو بنت له ويحتاج إلى إجراء عملية وهذه العملية تكلف مبلغا كبيرا من المال وهذا المال ليس عنده ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا وللأسف أن هذا الباب العظيم من أبواب الأجور بدأ المسلمون يفرطون فيه وهو باب القرض الحسن وفيه من الحسنات ما الله به حتى أن بعض أهل العلم ذكروا أن أجر القرض أعظم من أجر الصدقة وذكروا في هذا أحاديث لكنها ضعيفة جدا لكن يستغرب بعض الناس وكيف بعض الفقهاء يقولون أجر القرض أعظم من أجر الصدقة مع أن القرض يرد بدله والصدقه ما يرد بدلها قالوا لأن الغالب أن الإنسان لا يقترض إلا عند مسيس الحاجة فعندما يقرضه يفرج كربه فله أجر تفريج الكربه وهذا أجر عظيم هم لم ينظروا إلى مسألة المال وإنما نظروا إلى أثر المال فقالوا أثر القرض أعظم على نفس المقترض من أثر الصدق لأن الغالب أن الإنسان لا يقترض إلا وهو في كرب شديد فإذا أقرضه فرج كربه هذا وجه ومن وجه آخر يصون وجهه عن بدله للناس لأنه إذا كان محتاجا سيذهب يبحث هنا وهنا فإذا أقرضه صان وجهه عن هذا فالقرض الحسن فيه أجر عظيم وينبغي على العلماء وطلاب العلم أن يذكروا الناس بفضيلة القرض الحسن في خطبهم في كلماتهم في وعظهم لأن الناس في هذا الزمان غلبت عليهم الماديات جدا فينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر أقول إنه قد يحتاج الى المال ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا وليس عنده مال والبنوك لا تقرض إلا بالربا فيلجأ إلى شراء سلعة مؤجلة مقصطة بثمن ثم يبيعها نقدا بأقل مما اشتراها به من أجل المال يعني بعض الناس يأتي يعني الآن انسد أمام الباب، إلا أن أذهب إلى السوق وأشتري سلعة بالتقصير بثمن عالي وأبيعها في السوق بثمن حال وأخذ المال وأصرفه في حاجتي هنا ان باعها للبائع الاول فهذه هي العينه وان باعها لغير البائع الاول فهذا هو التورق اذن يا اخوان عندنا عينه وعندنا تورق يجتمعان في ان الانسان يشتري سلعه بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال من أجل المال ولكن الفرق بينهما أن العينة يبيع المشتري السلعة للبائع الأول يبيع المشتري فيها السلعة للبائع الأول وأن التورق يبيع المشتري فيها السلعة لغير البائع الأول إذا نقول العينة معناها ان يشتري المرء سلعه مؤجله ثم يبيعها نقدا للبائع بثمن اقل مما اشتراها به يذهب الى التاجر في السوق يقول بكم هذه السياره بالتقسيط يقول له بسبعين ألف في كل شهر كذا وكذا وكذا يقول اشتريت ويتم الشراء ثم يقول للبائع بكم تشتريها يقول والله نشتريها بخمسين فيقول بعتك هذه عينه والعينه محرمه وهي ذريعه الى الربا وحيله للوصول اليه لان السلعه في بيع العينه ليست مقصوده للطرفين وإنما هي صورة محظة لا البائع ولا المشتري وإنما المقصود المال والصورة والسلع صورة فقط فهي حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فدل هذا على التحريم لان هذه عقوبه الامه اذا تركت الجهاد تركا مطلقا وتركت العدة له وركنت إلى الدنيا وتبايعت بالعينة متوعدة بأن نصلط الله عليها دلا لا ينزع عنها حتى تترك ذلك وترجع إلى دين الله فدل ذلك على أن بيع العينة محرم والحديث رواه ابو داود والبيهقي وفي اسناده مقال وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وتكلم عن اسانيده بما يدل على اعتبار هذا الحديث وصحة يعني أو, او, او, او صلاحيته للاحتجاج والتورق هو أن يشتري المرء السلعة مؤجله ثم يبيعها لغير البائع الأول بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد يعني مقصوده النقد هي مثل العينة غير أنها لا تباع للبائع الأول هذا الفرق في الصورة وهذا في الحقيقة يا إخوة يجعل البيع مقصودا يجعل البيع مقصودا لأن المشتري يشتري السلعة من البائع الأول والبائع الأول يبيع السلعة ويأخذ الثمن وانتهى ثم يذهب المشتري ويبيع السلعة لبائع لمشتر آخر يبيع لمشتر آخر هو يريد السلعة وبهذا تختلف عن بيع العينة وجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز بيع التورق لأن الأصل الحل ولأنه ليس فيها ربا ليس في هذه الصورة صورة التورق ربا ولا حيلة إلى الربا والبيع حقيقي مقصود من الطرفين ولأنه لا محظور في كون المشتري يشتري السلعة وهو يريد الثمن هذا ليس محظورا شرعا أن الرسان يشتري السلعة وهو يريد المال وذهب بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية وظاهر كلام بن القيم رحمه الله في كلامه عن الحيل إلى أن بيع التورق حرام وأن حكمه كحكم بيع العينه بل بعضهم يراه من بيع العينه ويقولون لأنه حيلة إلى الربا وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى قول وسط وهو جواز بيع التورق بشروط ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى قول وسط وهو جواز بيع التورق بشروط الشرط الاول ان يكون المتعامل بالتورق محتاجا الى المال فان لم يكن محتاجا فلا يجوز يعني مثل ما ذكرنا انسان عنده مريض وفي المستشفى ويحتاج الى عمليه عاجله ولا بد من أن يدفع مبلغا طائلا لا يملكه ولا يجد من يقرضه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا يجوز له أن يتورط اما إذا كان غير محتاج يريد يسافر للسياحة والآن الناس أصبحوا تنافسون أول كان التنافس في هذا الأمر بين النساء والآن صار الرجال تنافسون ها يا فلان وين رحت قال رحت باريس قال لا نحن رحنا إلى روما نحن رحنا أصبح الناس والشخص الذي ما عنده يقترض من أجل أن يسافر فبعض الناس الآن إذا اقتربت الإجازة يذهبون إلى البنوك ويجرون عملية التورق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا لا يجوز لأن هذا غير محتاج ويرتب على نفسه دينا من غير حاجة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة يعني أن لا يجد طريقا إلا التورق فإن وجد طريقا كالقرض الحسن او كذا لا يجوز له التورق والشرط الثالث أن لا يشمل العقد في صورته وألفاظه على ما يشبه الربا، أن لا يشتمل العقد في صورته وألفاظه على ما يشبه الربا، بل يكون العقد في ألفاظه وصورته بيعا خالصا. أبيعك هذه السيارة. أبيعك هذا الحديث بمئة ألف مقصطة على كذا وكذا ويقول اشتريت ثم هو يذهب إلى من يريد أن يشتري منها السلعة ويقول أبيعك هذه السيارة بكذا ولا يقال في الصورة ما يشبه الربا مثل مثلا يقول أبيعك هذه السيارة الألف بخمسة عشر ألف يبيع الألف أي أبيعك هذه السيارة العشر ألاف بخمسة عشر يبيع عشر بخمسة عشر ألف هذه الصورة تشبه الربا. فيقول الشيخ إذا وجد هذا فإنها إما مكروهة أو محرمة وهذا من أجل تخليص المسألة من صوره الربا والشرط الرابع قال ان لا يبيعها المستدين عن المتورق الا بعد قبضها وحيازتها لان بعض الناس قد يجري هذه العملية عملية التورق بدون أن يرى السلعة وبدون أن يقبضها فيبيع ويشتري بدون قبض وهذا إن كان فيما يكال ويوزن لا يجوز بالاتفاق يعني الآن مثلا يقول النبيعق مئة كيس أرز نبيعك ألف كيس أرز بالتقسيط، ثم لا يقبضها المشتري ولا يحوزها ويبيعها في مكانها هو أو بوكيل وهذا حرام فانما و... فإن يكال ويوزن لا يجوز بيعه في مكانه حتى يحوزه إلى رحله. وإن كان مما لا يقال، إن كان مما لا يقال ولا يوزن ولا يشبه هذا، فمحال الخلاف بين أهل العلم. وكثير من مشايخنا يفتون بأنه لا يجوز بيعه حتى يستوفى ويحاز إلى الرحل. ولذلك قال الشيخ الرابع أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها والشاهد أن التورق على الصحيح من أقوال أهل العلم بيع جائز بيع جائز إذا وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه لا محظور في هذا البيع. هذا يسمى عند العلماء بالتورق الفردي بالتورق الفردي اليوم هناك في عند البنوك والمصارف ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم يعني التورق الذي يقع في البنوك الآن نوعات تورق فردي ما صورته صورته تذهب إلى البنك وتقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط والسيارات في ملك البنك موجودة في المستودع فتشتريها من البنك ثم تأخذ سيارتك وتبيعها أنت في السوق للناس الذين يقفون عند باب البنك بعدما تخرج بسيارتك هذا تورق فردي وهناك تورق منظم ما صورته ما صورته صورة التورق المصرفي المنظم ان يقوم المصرف او البنك ببيع سلعة ليست من الذهب او الفضة على شخص بثمن اجل او مقسط ثم ينوب المصرف عن هذا الشخص في بيع تلك السلعة على مشتر آخر بثمن حاضر أن يقوم المصرف ببيع سلعة على مشتر هذه السلعة طبعا شرطها أنها ليست من الذهب والفضة لأن الذهب والفضة لا يجوز فيها التأجير ليست من الذهب والفضة على مشتر آخر بثمن آجل مؤخر أو مقسط هذه واضحة ثم ينوب البنك عن المشتري في بيع السلعة إلى مشتر آخر بثمن حاضر ويدفع الثمن للمشتري الأول فعندنا هنا يا إخوة البنك يبيع مرتين المصرف يبيع مرتين يبيع على المشتري الأول بالاصاله يعني البائع المصرف والمشتري الأول والمشتري ويبيع السلعة على المشتري الثاني بالوكالة لأن المشتري يوكل البنك في أن يبيع له السلعة وهنا من الواضح لدى الطرفين أن المقصود المال وليس السلعة نعم أيها الإخوة أقول إن الطرفين في مسألة التورق المصرفي المنظم يعلمان أن المقصود هو المال وأن المشتري الأول لن يخرج بالسلعة وإنما المشتري الأول سيخرج بالمال وهذا التورق المصرفي المنظم حكمه من حيث ذاته كحكم التورق الفردي لأن التورق المصرفي المنظم من حيث الذات مثل التورق الفردي لكن واقع المعاملات في البنوك وتساهل البنوك في هذه المسألة جعل كثيرا من العلماء المعاصرين يحرمون التورق المصرفي المنظم ويشترطون لحل التورق أن يقوم المشتري ببيع السلعة بنفسه أو بتوكيل طرف أجنبي عن البنك حتى يعود إلى التورق الفردي لأنهم وجدوا أن البنوك تتساهل في هذا الامر وتتحيل على الناس فاذا وكلها المشتري في البيع ربما لا تشتري السلعه اصلا وربما تشتري السلعه وتشتريها هي مره اخرى وغير ذلك وهذا واقع عرفناه نحن بانفسنا وجربناه وكنا نفت من قديم بأن البنوك الربوية لا يجوز توكيلها في بيع السلع وانه يجب على الإنسان أن يبيع السلع بنفسه وحتى في البنوك الإسلامية إذا أمكن الإنسان أن يبيع السلع بنفسه أو يوكل طرفا اجنبيا فهذا خير له وأحسن وأبرأ لدمته وأبعد عن الشبهات يعني مثلا اليوم يقع التورق في شراء الأسهم في شراء الأسهم فقد تشتري أسهما مباحة بطريق التورق ثم انت بالخيار ان شاء باعها لك البنك في السوق وادخل لك الثمن في حسابك وان شئت تنزل هذه الاسهم في محفظتك او تنشا لك محفظه ثم انت تتولى بيعها في السوق فنحن نقول إذا كان التعامل مع بنك الربوي ولكن التعامل صحيح فإنه يجب أن تبيعها بنفسك وأن تطلب من البنك أن يجعلها في محفظتك لماذا؟ لأن البنوك الربوية قد تقول اشترينا أسهما وإن ما اشترت شيئا وبيعنا لك مبروك وربما نزل المبلغ في حسابك قبل البيع والشراء وقد وقفنا على هذا بأنفسنا أما البنوك الإسلامية فالاصل فيها العدالة والاصر أنها لا تتلاعب إن شاء الله لكن البعد عن الشبهات مطلوب وإبراء الذمة مطلوب فالأحوط والأحسن والأبعد عن الشبهات أن تطلب من البنك أن يجعل الأسهم في محفظتك ثم أنك تصرف فيها بعد ذلك في السوق ببيعها متى شئتاء. طبعا يبقى مسألة لا فرق فيها بين البنوك الربوية والبنوك الاسلاميه في الاسهم في التورق وهي مسألة القبض وهو انه يجب عليك ان تقبض الاسهم كيف تقبض الاسهم الحقيقة أن قبض الأسهم يكون بأن تقيد لحسابك فإذا قيدت لحسابك فقد قبضتها فمثلا لو ذهبت إلى بنك إسلامي واشتريت أسهما بطريق التقصير وهذا الأسهم يجوز شراءه بطريق التقصير فقيدت لحسابك أنت الآن قبضتها فيجوز لك أن تبيعها والأحسن أن تجعلها تنزل في محفظتك الخاصة ثم تقوم أنت ببيعها في السوق فهذا احوط وأبعد عن الشبهة اذا أعود فأقول إن مشكلة التورق المصرفي المنظم ليست في ذات التصرف ليست في الحقيقة وإنما في تعامل البنوك وتحايلها ولذلك أبتى كثير من العلماء بحرمة هذا التورق المصر في ونحن نقول إذا كان البنك مضنة التحايل فلا يجوز هذا التورق المصرفي المنظم بل يجب العودة إلى التورق الفردي وإذا كان البنك مغنية تقوى الله والتعامل الشرعي فلا باس من هذا التصاق التورق المصرفي المنظم لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن سندخل في نقطة. فيها شيء من التفصيل وهي بقي معنا مساء الكثيرة لكن انا اخذ الاشياء التي يكثر وقوعها وسنمر عليها جميعا ان شاء الله سنمر ان شاء الله غدا نبدأ درسنا ونفتتح درسنا بمسألة الجوائز والهدايا المالية التي اصبحت الان تكثر في السوق وكذلك مسألة بطاقات التخفيض وبطاقات المكافآت التي أصبحت الآن تكثر في سوق الناس وأصبحت يعني كثيرة بين أفراد الناس يعني الآن مثلا تأتي بعض محطات البنزين فتقول عب بعشرة وخذ علبة منديل هذا تعامل هل هو جائز بعض الأسواق الكبيرة تعلن عن سحب على سيارة أو بعض القنوات الفضائية الآن يعلنون عن جوائز كبيرة مليون أو بيت فما حكم هذه الجوائز ولها صور كثيرة وأقسام كذلك مثلا الآن بعض الصيدليات تقول اعطيك بطاقة انت عميل عندي اعطيك بطاقة هذه البطاقة تخولك للتخفيض عندي اما بان تدفع رسوما ادفع مئة وهذه البطاقة فيها تخفيض خمسين في المئة لمدة سنة او بدون ان تدفع رسوما وانما تعبى بنقاط كلما اشتريت عبئت هذه البطاقة بنقاط تخولك تخفيضا ما حكم هذا؟ هذه الآن أصبحت كثيرة واصبح الناس يتعاملون بها هذه إن شاء الله سنفتتح بها درسنا في يوم الغد بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا وبعد الصلاة نعود إن شاء الله لنجيب عن بعض الأسئلة والله تعالى أعلم وأعلم صلى الله على نبينا وسلم